قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر بعده ففتح ففتحنا عبواب السماء الماء منا لما قال يا ربي إن قوم كذبوه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين دجار أجابه رب وأرسل عليهم الطوفان ففتح أبواب السماء بماء منحمر وفجرنا الأرض عيوناً فغرقوا عن آخره إلا من آمن هذا يدل على عدم وجود الرب ولا على وجوده على وجوده وما زال هذا أمرا محسوسا مشهودا ملموسا حتى الإنسان يدعو ربه بأمر ثم يراه بعينه رأي العين قد حصل إذن دل على وجل الله عز وجل إيش؟ الحس والواقع أما الفطرة فإن كل إنسان لم تجتله الشياطين ولم تغيره البيئة يعترف اعترافا ضروريا بأن له خالقا انفرج بخلقه بدون أن يسأل أحد لكن قد تفسده البيئة وتجتال الشياطين فينكروا هذا بقنا باء الرابع الشر والكتاب والسنة والكتب السابقة كلها مملوءة بإثبات الله بإثبات وجود الله عز وجل ولهذا لا يمكن أن تقوم قدم ملحد على إنكار الرب إلا على سبيل المكابرة والإنسان المكابر مكابر ما. ما فيه علاج. اللي يكابر فيقول ليست هذه الشمس الشمس يمكن تعالجه وتقنعه. لا يمكن. وأما الإمام بالربوبية والإيمان بالأسماء والصفات والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات فأمرها واضح. إنها واضح أن الله رب كل شيء ومليك ومدبر ومصرف فيه. ثم قال, مؤل... ثم قال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته يعني وآمن بملائكته الرسول والمؤمنون كلهم آمنوا بملائكة الله والملائكة قال النحويون إنها جمع ملأك الذي أصله مألك لأنه من الألوكة ها جمع ملأك الذي أصله ما لك من الألوكة وهي الرسالة وهي الرسالة وقالوا إن فيه تقديم وتأخيراً في حروفه إعلالاً بالتقديم والتأخير طيب الملائكة رسل كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنها وهم ذوات أو أرواح ومعاني ها ذوات يشاهدون لهم أجنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق ستمائة جناح وقد سد الأفق كيف يكون سرعة هذا الملك؟ سرعته عظيمة كلمح البصر لأن ست لأن ست مئة جناح كلها تطير بقوة هائلة معناه أنه يعني أسرع من لمح البصر ولهذا جعله الله تعالى هو السفير بينه وبين الرسل يرسله بالوحي الملائكة خلقوا من من نور كما تابعت ذلك في الصحيح. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون لأنهم صمت ليس لهم أجواف حتى يحتاجون إلى الأكل والشرب وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون لأن لا لا يسأمون ولا يملون ولا يتعبون لأنه ليس هناك شيء يذهب طاقتهم وينقصها ولهذا لا يحتاجون إلى الأكل والشرب الملائكة أقسام في وظائفهم منهم الموكل بالوحي وهو جبريل والموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل والموكل بنفخ الصور وبحمل العرش وهو إسرافيل والموكل بالجنة وهو رضوان وبالنار وهو مالك وبالموت وهو مالك الموت وما وأما ما جاء من تسميته بعزرائيل فهذا لا صح لكن هو مالك الموت كما قال تعالى قل يتوفاكم مالك الموت طيب ومنهم من يعبدون الله تعالى ليلا ونهارا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأت ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكل أو ساد وهذا يدل على كثرتهم طيب ومنهم الموكلون ببني آدم بحفظ أعمالهم يكتبونها عن المين وعن الشمال قريب ومنهم الموكلون ببني آدم بحفظهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وكل ما جاء في كتاب والسنة من هذه الأعمال والأوصاف بالنسبة للملائكة فإنه يجب علينا الإيمان به وقبوله متى في كتاب الله أو سنة, أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقولها من يبالله ملائكة وكتبه كتبه وفي قراءة وكتابه أما على قراءة كتب فلا يشكع لأن الكتب كثيرة وأما على قراءة الفراد وكتابه فهو موفد مضاعف فيفيد العموم والكتب المنزلة على الأنبياء الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة أنها بعدد الأنبياء كما قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أنزلنا معهم الكتاب والميزان وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومذيرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيه ولكن مع ذلك نحن لا نعرف على التعيين إلا عددا قليلا منها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى إن كانت رائعة التورات وإن كانت هي التوراة فالأمر راه نعرف هذه ونؤمن بها بأعيانها والباقي نؤمن به على سبيل الإجمال ولكن كيف الإيمان بهذه الكتب نقول الإيمان بالقرآن إيمان بأنه من عند الله وأن الله تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه هو كلام الله تعالى الحروف والمعاني هذا واحد نؤمن أيضا بكل خبر أخبر الله به في القرآن ثالثا نقبل كل حكم حكم الله به في القرآن رابعا ننفذ كل حكم حكم الله به في القرآن هذه أربعة الشيئ الأول نعيده مرة ثانية أن القرآن من عند الله نزل من الله وأنه كلامه الحروف والمعاني ثانيا نصدق لكل خبر في الكتاب ثالثا نقبل كل حكم ما نرفض رابعا ننفذ الأحكام لأن هناك فرقا بين القبول والتنفيذ قد أنفذ ولا أقبل وقد أقبل ولا أنفذ كيف قد يقبل الإنسان أن الصلاة فريضة لكن ما ينفذها وقد ينفذ الصلاة لكن لا يقبل أنها فرض يقول لها تطوع إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها ولهذا كانت الأحكام الشرعية لا بد فيها من أمرين قبول الحكم مش بعد وتنفيذ الحكم والقيام به فلا يكفي أحده عن الآخر أما الكتب السابقة فيجب علينا أن نؤمن بأنها من عند الله يعني أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى ولكن لا يلزمنا أن نؤمن بالتوراة الموجودة بأي اليهود أنها هي التوراة التي أنزلها الله على موسى لماذا؟ لأنها محرفة مكتومة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوربه وهود الناس تجعلونه وقال تبدونها مش بعد وتخفون كثيرا فيها أشياء أخفيت وزيلت فيها أشياء حرفت نعم طيب إذا نؤمن بأن الترات التي أنزلها الله على موسى حق وأن كل خبر فيها فهو حق وأن كل حكم فيها فهو حق صح طيب وننفذ هذه الأحكام أو لا؟ لا لا ننفذها نعم إلا بدليل من شرعنا وشرعنا اختلف علماؤنا هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا فقيل ليس بشرع مطلق وقيل شرع لنا ما لم يد شرعنا بخلافه والمثل معروف في أصول فقه كذلك بالنسبة للإنجيل نؤمن بأن الله أنزل على عيسى بن مريم كتابا اسمه الإنجيل وأن هذا الكتاب نزل من عند الله حق وأن كل خبر فيه فهو حق وأن كل حكم فيه فهو حق أما انت ت وتنفيذه فعلى التفصيل الذي في في في التوراة والإنجيل أيضا متمم للتوراة متمم لها ومكمل لها وليس مستقلا كاستقلال التوراة ولهذا يذكر الله تعالى في بالقرآن كثيرا ولا يذكر الإنجيل بالنسبة إلى التوراة إلا قليلا الزبور أيضا نؤمن بأن الله آتا داود زبورا وأنه من عند الله حق وأن أخباره حق وأن أحكامه حق وأما امتثالها فعلى مثلا، وكذلك نقول في صحف إبراهيم هكذا الإيمان بالكتب إن زال الله تعالى الكتب على عباده لا شك أنها من رحمة الله بهم لأنها هي الطريق التي يمشون عليها ويرفضون ما سواها ومن عدل عنها إلى حكم سواها كان كافرا وقوله ورسوله جمع رسول فعول بمعنى مفعل لا بمعنى فاعل فالرسول بمعنى مرسل أرسله من؟ أرسله الله تعالى إلى الخلق وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كل أمة جاءها نذير ولكن هل كل نذير جاء إلى الخلق نعلم به لا هل كل نذير جاء إلى الخلق قص علينا لا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وما كان الرسول أن يأتي بآيه إلا بإذن الله فنحن نؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا وأن هؤلاء الرسل كانوا رسلا من عند الله حقا وما نزل عليه من كتب فهو حق وما جاءوا به من أحكام فهو حق وأما الاتباع فنتبع من؟ نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وأما ما جاء به أولئك الرسل فعل الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا والصحيح أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه قال لا نفرق بين أحد من الرسل لا نفرق هنا فيه ارتفاع من أين إلى أين من الغيبة إلى التكلم نعم والتكلم حضور لأنه لم يقل لا يفرقون كل آمن بالله ملائكة وكتب ورسل لا نفرق ومقتضى الصياء لو كان على نهج واحد لقال لا يفرقون بين أحد من رسله لكنه قال لا نفرق وفائدة الالتفاة التي يشترك فيها جميع أنواع الالتفاة هي التنبيه، فأدلت فات التنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد، فإن الإنسان ينسجم معه وربما يغيب، بكره كذا خلد، وأما إذا جاء التفات، كأنه كأنه يقرأ الذهن، يقول انتبه. لأنه طبعا الإنسان إذا صار ينساق في سياق واحد ماشي ونسجم نعم يمكن يجيه النوم لكن إذا جاء السفاة فكأنه يدق ذكره ليقول انتبه إذا هل هذا السفاة من الغيبة إلى التكلم له فائدة غيرها التنبيه له فائدة غير التنبيه وهو أن يقول هؤلاء المؤمنون لا نفرق يعني كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قائلين ومعتقدين لا نفرق بين أحد من الرسل، كل الرسل عندنا في صدق ما جاءوا به من رسالة على حد سواء. فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في جاء بجمع رسالة وعيسى بن مريم صادق وموسى صادق وصالح صادق وروض صادق وإبراهيم صادق وهكذا لا نفرق بينهم في هذا العمر أي في صدق رسالتهم والإيمان بها لكن نفرق بينهم فيما كلفنا به فنعمل بشريعة محمد وأما شريعة أولئك فعلم ما ذكرنا من الخلاف طيب وهل نفي التفريق هنا نفي للتفضيل يعني لا نفرق بين أحد منهم حتى في المفاضلة الجواب لا لأن الله تعالى قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ففي المفاضلة نفرق ونزل كل إنسان منهم منزلته لكن في مقام النبوة وصدق ما جاءوا به هم على حد سواء نؤمن بهم جميعا طيب وقوله لا نفرق بين أحد من رسله وقال هذا يمعطوه على قوله آمن الرسول يعني وقالوا أي الرسول ومن آمن معه سمعنا وآطعنا غفرانك غفرانا مفعول سمعنا وأطعنا ها سمعنا فعله وفاعل وأطعنا فعله وفاعل وغفرانا نصوف أفلا يكون مفعولا به لسمعنا وأطعنا ها لا لا ولهذا يحسن أن تقف فتقول وقالوا سمعنا وأطعنا ثم تستأنف فتقول غفرانك لأن غفرانا مفعول لفعل محذوف تقديره نسألك غفرانك. نعم نسألك غفارا قوله وقالوا أي رسول المؤمنون سمعنا وأطعنا يعني سمعنا ما أمرتنا به وأطعناه سمعنا ما نهيناك ما نهيتنا عنه وأطعناك فالأول الأمر نمتثل والثاني ليش نجتنبه؟ واعلم أن الناس في مقام الوحي وتلقيه ينقسمون إلى أقسام. منهم من لا يسمع فيعرض إعراضا كليا. وإذا دع إلى الله ورسوله قم بينهم إذا فريق منهم معروض لا يسمع إطلاق. ومنهم من يسمع ولا يطيع، ومنهم من يسمع ويطيع، هل يمكن أن تأتي القسمة طابعة من يطيع ولا يسمع؟ هاه؟ لا يمكن، لأنه لا يطيع إلا ما، إلا ما سمع، إلا ما سمع. فالناس إذن بالنسبة لتلقي الوحي. ينقسمون إلى ثلاث تقسى قسم معرض لا يسمع ولا يطيع ولا يلتفت بل هو مستفيد وقسم معاند معاند يسمع ولكن لا يطيع فعنده علم من أزل الله وبحدود الله ولكنه لا يطيع يقولنا سمعنا وعصينا نسأل الله لآخر قسم ثالث يسمع ويطيع وهؤلاء هم المؤمنون هم المؤمنون الذين يقولون سمعنا واعطاه ولكن مع ذلك هل يحاولون التسهيل بعد الارقيات والطاعة؟ الجواب نعم يحاولون التسهيل إذا أمكن ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر أواني اللحم الذي طبخ من الحمر لما عمر بكسر هذه الأواني التي طبخت فيها الحمر قالوا أون غسيلها فقال أو ذاك ما عاندوا لكن طلبوا التخفيف فطلبوا التخفيف لا ينافي القياد أما لو قالوا لا نفعل فهذا لا شك أنه عصر معصية لكن المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا ومع ذلك ربما يسألون التخفيف وقالوا سمعنا وأطعنا قال الله تعالى في كتابه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سمعنا وهم لا يسمعون إن شغل الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. لا ولو أسمعهم لا تولوا وهم عذاب. نعم. هذا يسألون عن أشياء ما أنزل الله فيها حكما هيكون هذا حرام هذا واجب وما أشبه ذلك فربما أنزل الله التحريم أو الوجوب فساءهم ذلك. لكونه أوجب عليهم بسبب سؤالهم وتعنتهم كما جرى لبني إسرائيل لما قالهم موسى اذبحوا فقره قالوا ادعوا لنا ربك يبيّن لنا ماهي لما أخبرهم قالوا ادعوا لنا ربك يبيّن لنا ما لونه لما أخبرهم قالوا ادعوا لنا ربك يبيّن لنا ماهي في عمله الأول في سنه والثاني في لونها والثاني في عمل فشدد فشدد الله عليه لو انهم ذبحوا بقره من اول امر ثور الأمر نعم نعم لأن لأن القراءتين يفسروا بعضهما بعضا فلما جمعت في في القراءة الثانية عرف أن المراد بال بالقراءة ال الافراد المراد به الجمل، ثم من أجل أن تتراءم الكلمات كلها تعلها على الجمل نعم. لا. قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ما حصل بين الأنصار واليهود من المشاجرة خاف أن يكون هناك فتنة فقال لا تضضلون على هذا لأن هذا قد يفسر بأنه عصبية وأنكم أيها الأنصار أو أيها العرب متعصبون للنبي العربي مهل الحق نعم نعم. نعم، ليس بمؤمن الإيمان الكامل، فيعطى ما يستحقه من الوصف، ما لم يكن تركه لهذا العمل المعين موجب للكفر، فيكون كافرا. لولا اكرامنا حملت جميع على في هذا صف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسهى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطعنا أولا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسهى من مراد بالتكريف هنا يا بندر الإلزام والوسع بمعنى بما يبطاق طيب أحسن هذا النفي كوني يعني قدري أو شرعي شرعي شرعي نعم طيب قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ما الفرق بين كسبت وكتسبت نعم الله من الاتم يعني كسب واكتسب بمعنى واحد لكن الفرق بينهما المتعلق المتعلق وهي لها وعليها طيب توافق عبد الله طيب ما هو هذا <تصفيق> الخبص نعم يعني هذا يعني بينهما فرق في قولهم بمعنى واحد وقول أن بينهما فرقا ها لا بمعنى واحد ولا عين المعنى المتعلق طيب والقول الثاني طيب ما هو الفرق؟ لماذا؟ لن تغير بنية الكلمة بالله بالله بالله تسكن من الذي صالحا نفسه وما ساب عليه هذا هو اللي قال الاخ عبد الله وقالوا أيضا شهر شهر شهر شهر نعم يا فهد من تختلف عن نعم وما نقص ويحصل أيضا من الغير للغير العمل الصالح يحصل من الغير للغير بخلاف الاكتساب يعني لو أن رجل سرق وقال اللهم اجعل وزرها على فلان حصل لكن لو تصدق وقال اللهم اجعله فلان حصل طيب قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ما الفرق بين النساء والخطأ نحنه سبحانه طيب جاي كلمتين بس بعد هذا طيب وتعالى لا نفرق بين أحد منهم نفي التفريق هنا بايش يعني بين التبليغ والتصديق و ايش لا نفرق التفريق من من فعلنا هن. نحن ليس من فعلهم هن. في. يعني كلهم في نعم محمد. من عند الله في صحة رسالته وفي صدق خبره وفي وفي قبول خبره. أما بالاتباع فنتبى محمد عليه الصلاة والسلام. وعما في المفاضلة، فنفاضل بينه. كذا ولا لا طيب إذن لا نفرق في أمور أربعة؟ لا، لا نفرق في أمور ثلاثة. في صحة بسلاطين، في صدق أخباره، في قبول ما جاء به. نعم. طيب أما في الاتباع فنتبه محمد صلى الله عليه وسلم طيب وهل نفرق بينه في التفاضل الجواب نعم سيك. قوله تعالى وقالوا سمعنا وعطانا وفرانك وفران الشعراب حر انت ما قرأت النحو الظاهر لن يس بينك وبين سبويه نسع من يوم قد إنه فعل يلا محب إيدك وشراب إينهم شو رحيم؟ والله اللي اللي والله اللي نعم تغذينه سألوك غفرانك تمام المغفرة هي. أحمد وش الموضوع والتجاوز عنه سطر الذنب والتجاوز عنه. ما هو الدليل لما قلت من حيث الاشتقاء أنت معنا من زمان وهذا يتكرر دائما معنا شيف. شيف. وأنت ما بتقاصر ذكر شيخ شيخ يا حسبي يلا حمد من المغفر من المغفر <تصفيق> وفيه ستر ووقاية طيب ما هو الدليل من حيث الشرع أو النص الدليل على أن المغفرة هي الستر والتجاوز من الشر؟ هذا دليل من حيث اللغة الدليل من حيث النص إن الله يخلو بعبده المؤمن فيقرر بذنوبه صح سترتها عليك بالدنيا وأنا أقره لك اليوم. طيب قوله وإليك المصير شيبة المصير يعني يوم القيامة ولا شيء أعم من ذلك؟ من أي عام كل شيء إلى الله ويشمل يوم القيامة. أحسن. يشمل يوم القيامة هو غيره. فما رجوة الخلق إلى الله في الدنيا وفي الآخرة؟ طيبنا نبدأ الدرس الآن قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ثم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الجملة هذه مقول لقول محيوف أي قول ربنا أو يقولون عودا على قوله آمن الرسول بما ونزل إليه من ربه وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا المهم أن الجملة هنا مقول لقول محذوح وقول ربنا منادى هذبت منه يا أمداء اختصارا وإجازة للكلام وتيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل ربنا وتوسلوا بالربوبية لأن الرب هو الخالق المالك المدبر وهم يسألون الله شيئا ويعطاعوا هذا الشيء من متعلقات الربوبية ولهذا تجدون في أكثر القرآن تجدون الدعاء مقرونا بالربوبية لأنه إعطاء والإعطاء فعل وكل الأفعال متعلقها الرغبية وفي قوله ربنا الإضافة من التعطف وإظهار الحاجة والفقر ما هو ظاهر ربنا فإن هذا الذي يضيف إلى نفسه رغبية الله لا شك أنه مظهر لفقره إلى هذا الرب وأنه مربوب عابد ذليل لهذا الرب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا المؤاخذة بالذنب المجازات عليه والإنسان محل نسيان محل الخطأ وما أكثر نسيانه هو خطأ فالنسيان هو ذهول القلب عن معلوم ظهور القلب عن معلوم يكون إنسان يعلم الشيء ثم يغيب عنه نسمي هذا نسيان كما لو سألتك ماذا صنعت أمسي فقلت والله نسيت أنت فاعل لكن نسيت فتعرف, القلب... فتعرف النسيان إذن ذهور القلب عن شيء معلوم هذا النسيان الخطأ ارتكاب الخطأ اه ارتكاب المعصية أو بعبارة أعم المخالفة عن غير عمد أو شئ المخالفة بلا قصة المخالفة المخالفة بلا قصة المخالفة فيشمل ذلك الجهل الجهل فإن الجاهل إذا ارتكب ما نهي عنه فإنه قد ارتكب المخالفة من غير قصد المخالفة وسواء كان جاهلا بالحكم أو بالحال فهو داخل في قوله أو أخطأ له. هل هذا الدعاء أجيب الجواب نعم قال الله تعالى قد فعلت قال الله قد فعلت يعني فلا يؤخذنا لا بالنسيان ولا بالخطأ واعلم أنه يقال أخطأ ويقال خطئ ويقال في اسم الفاعل من الأول لا مخطئ ومن الثاني خاطئ فالثلاث من هذه من هذا الفعل هو المرتكب المخالفة بقصد المخالف والرباعي مرتكب المخالفة بغير قص المخالفة. فمثلا الرجل الذي يفعل المعصية هو عالم بها لكنه قاصد المعصية نقول لهذا خاطئ والذي يفعلها غير قاصد لها نقول مخطئ نقول مخطئ. ولهذا قال الله تعالى كاذبة خاطئة خاطئة يعني مرتكبة للمخالفة المخالفة عن قصد وهنا قال أخطأنا وقال تعالى ولسالهم فيما أخطأتم به واركابوا المخالفة عن غير قصد المخالفة قال الله تعالى قد فارد ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا نقول في ربنا في الإعراب وفي وفي فائدة الإضافة ما قلناه في الأولى ولكنه قال ولا ولا تحمل فأتى بالواو ليفيد أن هذه الجملة معطوفة على التي قبلها معطوفة على التي قبلها وكرر النداء تبركا بهذا الاسم الكريم وتعطفا إلى الله سبحانه وتعالى لأن ذلك من أسباب إجابة الدعاء ربنا ولا نعم ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا الأصر هو الشيء الثقيل الذي يسكن على الإنسان من التكاليف أو العقوبات والذين من قبلنا عليهم تكاليف عظيمة وحملوا عقوبات عظيمة فمثلا قيل لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل قيل لهم في التوبة لا نقبل التوبة حتى تقتلوا أنفسكم حتى تقتلوا أنفسكم عرفتم؟ وهذا لا شك أنه تكليف عظيم أمروا أن يكونوا في ظلم وأن يأخذ كل واحد منهم سكينا أو خنجرا وأن يطعن من أمامه سواء كان أباها وابنه ابنه أو أخاها أو عمه أو ليه وهذا لا شكل فيه أصر عظيم وعبء ثقيل أما نحن فقيل لنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حتى في الشرك والذين لا دعون مع الله إلى آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثامما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب اذا لم يحملن الله وله الحمد والمنه اسرا كما حملهم حمله على الذين من قبلنا حرم عليهم شحوم الشحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملته رهم أو الحوايج ومختاط أو بعظم ذلك جزيناهم ببرهم وإنا لصادقون ونحن قال يحل لهم الطيبات مُنِع النصارى من أخذ الثأر للنفس فقيل لهم إنه إذا قتل لكم قتيل فالواجب القصاص فلا يجوز القصاص فالواجب العفو فالواجب العفو ولا قصاص وهذا لا شك أنه قد يكون فيه إذلال للنفس أن يرى الإنسان قاتل أبيه أو قاتل ابنه يمشي في السوق لم يعوضه عن أعز الناس عليه إلا إيش؟ إلا بريهمات أو نحوه هذا فيه غضاضة على الناس وقيل اليهود لا طريق لكم إلى العفو من قتل فليقتل ولو كان أعز الناس إليك فاقتل ولا طريق إلى العفو وهذا فيه مشقة على الناس ألز كذلك ربما يقتل هناك مثلا شخص, شخص من أعز الناس عليك يمكن أن أحبه من ابنك فهي قال لك اقتله اقتله وجوبا نحن ولله الحمد قيل لنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعه بالمعروف أكبر وفتح لنا باب العفو، بل ندبنا للعفو إذا كان فيه إصلاح، فمن عاف وأصلح فأجره على الله، فإذا تأملت أشياء كثيرة وجدت أن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة ووضع عنها الآثار التي كانت على من قبلهم ربنا نعم كما حملته على الذين من قبلنا.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 أيها الأخوة. في ختام هذه المادة. نسأل الله أن يغفر لكم. في القراءات المتجددة. أشكلا علينا مع سلام الله. مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. شارع عدالة. رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة والرقم الثاني. صفر ستة ثلاثة ستة ورقم صندوق البريد 2500